بسم الله الرحمن الرحيم شبكة أنصار أهل البيت الإسلامية بالرد على معتقدات الشيعة الإيمانية تقدم لكم أن يكون الإنسان يقصد بممته المسجد او الأذان او القضاء او تعلم العلم الشرعي يريد ما عند الله عز وجل وما يأخذه من المال تبع يعني مقصوده الأول وجه الله عز وجل والدار الآخرة وما يأخذه حياته الله بارك فيكم, فيكم وما يأخذه تبع والضابط هذا وحتى نفهم المقصود آه آه نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذين يغذون أم من أمة في سبيل الله ويأخذون أجورهم كمثل أم موسى تاخذ اجرها وترضع ولدها جزاك الله الله فيكم على يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذين يقضون في سجل امتي يقضون في سجل الله وياخذون اجورهم كماثل ام موسى تاخذ اجرها وترضع ولدها فام موسى عليه السلام لو لو قال لها فرعون صلت السمون صلت السمون طيب ما فصل معكم بارك الله واشتعراء أقول أه أه أه أنا عندي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذين يأخذون أجورهم مثل الذين يأخذون أمتي في سبيل الله ويأخذون كمثل يوم موسى تأخذ أجرها وترضع ولدها فأم موسى عليه السلام لو قيل لها, لو قيل لها لن نعطيك أجرا هل سترضع موسى أم لا هل سترضع موسى أم لا هذا السؤال سترضعه سترضع موسى حتى ولا نعطي أجرها فهكذا المؤذن والإمام والقاضي والداعي والآمر الناهي إذا كان مقصوده الأول وجه الله عز وجل يعني يقول أعطوني أمن المعطين أنا سأصلي في المسجد وسأوذل لكنه يأخذ آآ يأخذ آآ مكافأة أو راتب وسمى شف فلا حرج, فلا حرج في هذا فلا حرج في هذا لكن يكون مقصوده الأول وجه الله عز وجل وإذا كشيخ اسلام رحمه الله تعالى يقول ان الحاج نيابة عن ميت أو عن عاجز إنما يأخذ المال ليحج ولا يحج ليأخذ المال وهناك فرق يقول يأخذ المال ليحج ماذا شخص فقير يتمنى أن يذهب إلى الحج لحضور هذه المشاهد العظيمة وهو ليس عنده مال فيأخذ مال من شخص ليحج عن ميت أو عاجز ليحضر هذا المشاهد يريد وجه الله سبحانه وتعالى فيأخذ المال ليحج ولا يحج لأخذ المال يعني لجعل الحج وسيلة للتكسب ولذلك النائف الحج يأخذ يعني يأخذ من كان له سؤال بارك الله فيكم يفسره إلى, إلى أبي بكر اللي باللون الأزرق آخر واحد رفيد آخر من كان عنده سؤال بارك الله فيكم وإحسن الله إليكم يفسره على الخاص لأبي بكر المشرب بن الأزرق وهو إن شاء الله ينسخ الأسئلة ويضعها على العام يأخذ الأسئلة ويضعها على العام فهذا فهذا هو الجواب فيما يتعلق بالعبادات ولذلك قال الشيخ الإمام محمد أدهار رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من الشرك إراءة الإنسان بعمله الدنيا وقول الله تعالى من كان يجهد حياة الدين وزنتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبقى سول أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبطا ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فالإنسان فال... فال... فال... فال... فال... فال... الذي يعمل عمل صالح سواء فما تترك لكم إمامة أو أذانا أو قضاء أو دعوة أو أرضاً معروف أو نعم منكر كل هذا لا بد أن يكون لدي وجه الله عز وجل ودر الآخرة أقول لك وحسن الله لكم ترسل أسألة إلى أبي بكر من باب الترثيم حتى لا يكون كل واحد يضع سؤال هنا وها هنا فالأخوان لا يضعون أسألة عام بارك لكم أي سؤال ليس, لا لا ليس عن من غير طريق أبي بكر فإنجاب عنه بارك الله فيكم وحسن الله فإنسفوا السؤال ورسلوه إلى أبي بكر أبي بكر يضع السؤال من غير أن ينسخ الاسم من غير أن ينسخ الاسم لا لا هو يفتح الخاص ما يحتاجه هو يفتح الخاص يفتح الخاص يفتح الخاص و... و... ولا, ولا حاجة لا حاجة لإضافة بارك الله فيكم وحسن الله إليكم طيب هل هناك سؤال بارك الله فيكم انا سؤال يا بكر وصل كاس بكر ابو بكر بارك الله فيك وصلك اسئله طيب ضع السؤال الاول بارك السؤال الاول سؤال سؤالا او موضوعا حتى, موضوع حتى لو كان موضوع اذا كان سماعه عنده سؤال قد يضع يقول تكلم نريد نتكلموا عن الموضوع الفلاني يهمني ان نتحدث عن الموضوع الفلاني حتى نستفيد طيب بعد السؤال بارك الله فيك يا بكر انسخ السؤال الأول والله على الآم يقول حين سألنا النبي عليه الصلاة والسلام الرجل طاعنا في أهل بيتي فهل كان يقصد عبد الله ابن أبي أم غيره لأن عواذ الصالح في النبي يقصد بقول معاذ مجاول في مساة الإفك ظاهر الله أنه يقصد عبد الله بن أبي بن سنون لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه والدليل ذلك أنه لما قيل له لا تقتل عبد الله ابن أبي بن سلول فقال كيف يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وكان يمشي بين الناس ولكن لم يجلد جلد المفتري الطاذف لأنه لم يكن يعلم هذا بل يمشي بين الناس وهو يتولي كبر, كبر الأفك كان دور بين الناس ويشيع الخبر بين المسلمين ولذلك وقع بعض الصحابة في في ارضها رضي الله عنها فجلدوا حد المفتري وتب الله عليهم رضي الله عنهم والله نعم هنالك هذا صحيح انا صلاه الظهر وقت ووقتها الى صلاه العصر وان من بوقتها هذا حتى لو كان آخر وقت وقتها أي قبل العصر يبقى يصلي صلاته على وقتها يعني من راض من سيتنام عن الصلاه تدوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بين هذا الوقت نعم هو صلاة الوقت لكن ليس له أن يداوم على هذا لأن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الصلاة في أول وقت ولذلك الوقت له بداية وله نهاية وبعض الصلوات يصلى في أول وقت أفضل وبعضها تؤخر فمثلا الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يكون غير كل شيء مثله وليس هناك فاصل بين ظهر وعصر يعني يخرج وقت الظهر ويخرج وقت العصر ليس لأن الإنسان يؤخرها إلى هذا الوقت دائما لكن لو أخرها لعارض فلا حرج وإلا ولكن الظهر تصل في وقت إلا في شدة الحر بالنسبة للرجال قوله صلى الله عليه وسلم أبلد بالظهر فإن شدة الحر ما في عشاننا فلذين يصلوا في المساجد يبلدون أن تؤخر قليلا وليس المعنى أن تؤخر إلى قرب وقت العصر لا وإن معنى أنها تصلى لأخر قليل ولذلك قال أن وكننا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حتى أن أحدنا آآ لا آآ لا حتى أن أحدنا لا يفصل ثوبه يسجد عليه من شدة الحر لا يفصل ثوبه عليه من شدة الحر هذا دليل على أن مؤخرونها قليلا حتى تنكسر شدة الحر وليس المعنى أن انتذهب ادب الحرب الكليه ليس المعنى ان الحرب الكليه ولكن المعنى ان تنكسر شده الحرب شده الحر فناء وفناء بقا شده الحر القويه جمعا بين الحديثين واما العصر فليس فيصله في الوقت لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس لاقيه وقال عليه الصلاه والسلام وقت العصر ما لم الشمس وقت العصر ما لم تصفر الشمس وأما المغرب فإذا في أول وقت ولذلك كتبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كنا نصر في صلاة المغرب وإن حدنا لا يبصر مواقع نبلي يعني يبقى شيء من الضوء وأما العشاء فالأفضل أن تؤخر العشاء هي لا تؤخر إلى ثلث الليل أو إلى قرب شطر الليل آه لأن النبي آه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم عخرها إلى ثلث الليل أو شطر الليل قال هذا وقته لانعشق على أمتي ووقت الفجر من طلوع الفجر يعني الصادق حتى الافق الى طلوع الشمس والافوا تصلي بغلس لذلك قال كنا ننصرف من صلاه الغداه وان حقنا لا نعرف جليسه يعني لا هناك مصابيح في في يقول يبى يعني يعرف بجانبه من المصلين ادل ان صلى في غلس وكله يعني مناطق سدنات الغادات وتلفيعات من, من بلوط هنا ما يعرف الناحد من الغلس نعم طيب انت ثلاث الله فيك الله انا كلنا واجه رفض تام من اهلي في دخول مجال الرد على الرافضه بمزاعم الخوف علي من تغير فكري مع اني سني صاير 17 عام وزايد تريد منك شكل كلمه توجهه وكان يوجهها لي نعم اهلك على حق اهلك على حق الى لا بد تضبط العلم الحقيقه للسنه والجماعه وتضبط ولذلك يعني بعض كان هذا يعني مجال طيب لكن بعض الاخوان هذان الله ولياهم تجدهم يعني مخثر ومسهب ومشغل نفسه كثيرا بالردود على الرافض وعلى البداء مع أنه قليل بضاعة في العلم الشرعي وهذا لبأس من, من أن يعني, يعني في الربع الرافض إذا كان عنده قدرة ومكنة في هذا الباب لكن أهم شيء الذي يتعلم التوحيد والذي هو إخلاص العبادة لله والكفر بكل معبود من دونه ومولاة أوليائه ومعادات أعدائه هذا هو التوحيد لذلك لا بد أن تتعلم العلم فإذا كنت متمكنا ولا, ولا كنت صغيرا فإن, فإن فإنك تناظر روافظ وترد عليهم وتبين باطلهم وبالمناسبة يا أخوان الكرام في كل مناسبة فيها حوام الرافظة لا بد أن نؤكد على المسألتين المسألة الأولى أن الرافظة لا, لا علاقة لهم بالبيت لا من قريب ولا من بعيد ولا علاقه البيت بالرافده فاهل اهل النبي صلى الله عليه وسلم وانا بيته هم من اهل السنه والجماعه هم اهل السنه ولا علاقه لهم بهذا الدين لا بالبيثان القديم وبعيد طيب انا اثبت لكم انا ما لقيتك بارك الله فيك لقيتك تركتوا ما عليك ترجع بارك الله فيك ما أسأل سؤال ما أقال طيب طيب أنا سأثبت له ولما يسمع المعباثرة أولا هل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دينهم الشرك هل كانوا يعبدون القبور يعبدون الأولياء يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأنبياء يعبدونه لا لو ربطته يعني إحنا طريقا ويربط ويرضع له قليل من العلف يتسلب بالمكسرات من الشعير ونحوها حتى, حتى يستنع لعل الله نهدئ يربط فأقول بارك الله فيكم آه هل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم و كانوا يعبدون غير الله يدعون الـ الـ القبور والأولياء والصالحين أو الصحابة أو, أو يدعون النبي صلى الله عليه وسلم جاء لا هل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته كانوا آه كانوا آه يقولون القرآن ناقص محرف هل كانوا يكفرون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتحداهم عنيتوا بكلمه عن قلب النبي, النبي صلى الله عليه وسلم من اجل النبي الله عليه من عائله احفاط والحسن والحسين وعلي وطالب رضي الله عنهم حاشا ان هذا ان في لعنه بكره وعمر او عثمان او تكذير لهم كما القران وافط فهاول الرضى ليس قرآنهم ولذلك والدليل ان القرآن ليس ليس ليس قرآنهم, ليس قرآنهم, ليس قرآنهم, ليس قرآنهم, ليس قرآنهم الدليل أنا سألت بدي الرافضة اللي يسمعوني الرافضة آه يكفر هذا بالعكس يا أخواني بالعكس يجب أن نفرح إذا سمعنا هذا الكلام لأن هذا يثبت عمليا هم يصدقون كلامي هم يصدقون كلامي الآن لأن أنهم لا علاقة لهم بدين محمد صلى الله عليه وسلم هل هذه الفاضة علي بن ابن طالب والحسن والحسين بالعكس يا اخواني هذا الكلام يجب أن يظهر نعطيهم فرصة نفتحهم مجال يتكلم بإذن كلام الأرض وإن كان قبيحا لكن كما تقول العرب كله إينام بمذن ينضح يقول, يقول عيسى عليه الصلاة والسلام من ثمار تعرفونها من ثمارهم تعرفونهم فهل هذه ثمار الدين حق هؤلاء لا علاقة من محمد صلى الله عليه وسلم وأنا سواء مقالة لأخوة ربما أقرأ أخوة أكثركم قرأه ربما والله أعلم أعتقد أن أكثر الأخوان قرأ المقال هذا وهو يبين المقصود يعني يختصر لك المقصود مما أريد وأن الرافض لا علاقة له مدير محمد صلى الله عليه وسلم لحظة بارك الله فيكم لحظة طيب أنا سأضع الرابط لك ذبه من قطن البرنامج فأنا هذا الرابط ادخل الرابط واقرا او باختصار ياختصر لكم عقيده الرافضه لا علاقه له بدين محمد صلى الله عليه وسلم انا قلت الروافض اولا القران يكثرون عثمان بن عفان اهل السنه والجماعه آه. كلهم مجمعين على ان القرآن بين ايدينا جمعهه الافر الله عنه وهم يقولون عثمان كافر اذا كيف نجمع كيف كيف نجمع بين القول بكفر عثمان وبين ما في لا يمكن لا يمكن كيف ت... يعني يا رافض كيف تجمع بين قولك بان عثمان بن عفان رضي الله عنه كافر وبين القول بالامام بالقران هذا لا يجتمع ابدا كما لا يجتمع هذا يجتمع هذه واحده الثاني أن سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بها هم لا يعرفون صحيح البخاري ولا مسلم والمعروف عند اهل العلم ان من نمي بالسنة فهو كافر بالكتاب والسنة فلو قال شخصا مسا له السنة جمعة يقول أنا بالقرآن أم بالقرآن Take Mi Am بالسنة 예처 هل يسمون نفسهم القرآنيين فهذا كافر بالقرآن والسنة الأمر الثالث أنهم كفریں الصحابة ولنقلوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قيل الكفر الصحابة فلا دين فلذلك أنا لكم لا علاقة لبافضة بدين محمد صلى الله عليه وسلم لا من قريبنا بعيد لا من قريب لا من قريب ولا من بعيد. يقول آآ آآ قبل عشر سنوات اخبارني أحد الأصدقاء الاستقاءات لدي والد والد أرض في مكة وقال لي تخاوي ما فهم لعل يعيد لو عاد السؤال بارك الله فيكم السؤال هذا الطويل هذا لو عاد هو الأخ الذي كتب يعيد مرة ثانية السيارات أو إن كان في خطأ يعدل من قبل 10 سنوات اخبرني أحد الاصدقاء لدي والده ارض في مكه ويبيعها قال لي نخاوي يعني نصاحبني نخاويك ونيتي استغل الفرصه واعتمر ولكن خوينا بعد الميقات تعدى الميقات وكنا بالليل ومطر فنزعلت وقلت ارجع لم يرجع لشد المطر وذهبنا الى جده وفي الرجوع قلت معتمر وتجهزت واحرمت ولكن اسف لم يقف صيام ام ماذا لا أعلم والله ما, ما على ما على جه... طيب السائل هذا السائل هل اعتمرت بعد هذه العمرة هل اعتمرت بعد هذه العمرة أنت طبعا لا, لا تزال محتم السائل هل يسمعوني صاحب السؤال هذا هل يسمعوني هل يسمعوني اسمعوني يا أخوانا الصوت نسمعون سؤال طيب طيب سؤال هل هل صاحب السؤال انا صاحب السؤال معذره لازم اضرب السؤال اللي بعده أو يتصل عليه طيب لم تتمر إلى الآن طيب هل تزوجت يعني هل, هل عقدت عقل الكاح خلال هذه الفترة هل تزوجت يعني طيب إذن... إذن الآن أنت محرم أنت إلى الآن محرم عليك أن تذهب الآن تخرى عنك الإزار الرداء الملابس التي تلبسها وتلبس إزار الرداء وتذهب إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر وتجتنب من هذه اللحظة تجسنب الطيب وقص الشعر والأظفار وغطاء الراس وال... ولفس الخفين والجربين تجسنب الآن وت... و... وتذهب وتلبس زر ردة وتذهب إلى, الى, الى تعتمر لا مدم ت... إذا كنت عن جهل ما عليك ليس عليك دم, ليس عليك دم. ليس عليك دم. لكن عليك هذا اه... ليجوز تعلم أم لا تعلم او تظن انك لبس فرث اذا انك نزعت اذا اردت انت الموضوع هل تظن انك تعلم ان هذا لا يجوز اذا كنت تعلم طبعا لبس ال... تلبس انت الشماء والطاقية هذه على الرأس هل, هل تلبسها هل تلبسها طيب و... اكيد تبستيها اذا عليك اطعام ست نساكين اي اسهلها طب... اذا لبسها في مكة طبعا وعليك ستة مساكين عن لبس الثياب والصراوين وغيرها طبعا كيد لبس شراب و وجل الله وجل السامعين جل لك الله بالجزمة والكنادر طيب إذن عليك ستة مساكين عن لبس الحذاء والجورب والخف وعليك ستة مساكين عن لبس الملابس وعليك ستة مساكين عن تغطية الرأس أه كذلك إذا كنت قصيتها من الشعر عليك ست عن قص الشعر وطيب كذلك ست مساكين يعني كم ذي هذه ثلاثين مسكين ثلاثين مسكين يعني خمسة في ستة ثلاثة مسكين طبعا ثلاثين وجبة تشتري من مطاع مكة مثلا ثلاثين وجبة نصف تجاجة مع رزة وردين مع على الفقراء في الحرام المكة. أو أنك تشتري إذا كنت أمورك المادية يعني ضعيفة فتشتري ثلاثين مسكين يعني خمس وربعين كيلو طحين ما اتكلل تقريبا لكل خمسين ريال يعني كيس طحين ويوزع على لا نعم لو دخلتها مطعم وحسبت بس قبل قبل يعني ان تتفق معهم ماتت الناس قد اكلوا وانتهوا تحسب عنهم لا ان تأخذ مثلا مجموعة ثلاثي شخص ودخل مطعم يأكلوا وجبة ما يكونوا وجبة مثلا خفيفة يأكل مثلا رز مع لحم مع دجاج شيء معهم طيب. مع التوب الله سبحانه وتعالى يقول أنا نصران يعني مسيحي مسيحي خطأ تعبير مسيحي خطأ لأن الله سبحانه وتعالى سماه النصارى والنبي صلى الله عليه وسلم سماه النصارى وأي استفصال هذا رقمي تستفصل. لو تستفصل هذا رقمي من داخل السعودية هذا رقمي ومن خارج يضيف المفتاح يقول اوه امرأة يعني طيب لا طيب آه يقول آه انا نصراني نصراني سابق ومسلم جديد وانا مجبور اكون بين شيعة وحين اكل من واصلي معهم مجبرا جدا هل يصرف معهم واكلهم والله انا اشك ان السائل إنه, انه رافضي انا اشك هذا السؤال رافضي لكن ما اخلا بحس نجي إلا كن... إلا... لا... الرافضة لا تأكل معهم لا يجل مع الرافض ولا الصلاة خلفهم لأن الرافضة وثنيون كفار مشركون وثنيون صلاة باطلة ولبايحهم حرام فلا يجلزون تصلي معهم ولا تأكل مصحابهم فلا اجتنبهم وصل مع المسلمين مع أهل السنوة وجماعة ولا يصلي مع الرافضة ولا تأكل من طعامهم لأن لبايحهم ميته فطيس كما يقول العوام وهو وكذلك الصلاتهم باطلة لأنهم مشركون الله يقول ولا أشرك ولا حبط عنهم ما كانوا يعملون ولا قد يوحي إليك ولا ينقمك لأنشرك عملك ولا تكونوا خاسرين نعم صلاتهم لعنا الصحابة أصلا ما لو صلهم حتى لو صلهم من صلاتنا وصوم إذا صومنا وزكهم زكاتنا أعمالهم باطلة لأنهم مشركون يعبدون دينهم عبادة أنا البيت بدعوة حبه سأللي بعد بارك الله فيك أبو بكر سأللي بعد لا بد من الهجر لا بد انتهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقول لي هم مسلمين كنت في بلاد كفار لا بد انتهجب الله لا أهل السنة والجماعة هما الغالبية العظمى والسواد الأعظم من المسلمين يعني حتى المسلمين متسلمين الإسلام في أي بلد بلاد المسلمين فهذا لا يمكن يتصوّع فلا بد تخرج ولو أن تترك عملك حفظ الدين لا يدر شيء لأن ترك وظيفتك وتنتقل فإن الله عز وجل وما يتق الله يتعلم مخرجة ويرزق من عيث التأسف فإذا انتقذنا للمكان تريد ما عند الله عز وجل فأبشير بالخير فأبشير بالخير يقول هل الخمر يعده ماء مقيد وهل هو طهور لأنه قلات حول هذا ولا فهمه أرجو الخمر حرام الخمر ليس نعم مقيدا ااا فالخمر ماده اخرى وانما الماء يقسم الى قسمين طهور ونجس اما القسم الطاهر فهذا لا تقسيم ليس صحيح استحملت الاخرى ثم الماء الخمر محرم ولا يستعمله بل يتمم اذا, إذا لم يج ماء يتيمم ولا يتوضى بخمر أو بغير الخمر إذا كنت تخشى نفسك من القتل أتى لأمر آخر مكره أنت إذا كنت تخشى نفسك من القتل أو, أو, أو الضرب الشديد أو السجن فأنت مكره حتى لو قال أكفر بالله وسب الصحابة أو سب المهتم الممنيين وأنت بينهم فهذا إكراه هذا أما إذا باختيارك فليس كتبطل بينهم ولا, ولا ساعة واحدة السؤال اللي يسمى السوبي هذه تشبه النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال انتمدوا في كل غير أن لا تشرب مسكرة وأمر بأن النبي لا يشرب بعد ثلاثة أيام لأنه يشتد ويسكر فالعل في ذلك الإسكار. فإذا كانت لا تذكر فلا حرج فلا أصلا لباعها النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبذوا في كل وعاء غيرها لتسروا مسكر فلا حرج إذا كانت في اليوم الأول والثاني أكثر من ثلاثة أيام لا تباعد لا لا إذا, إذا, إذا, إذا قال لن أسب الله ونسب الدين ونسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب الصحابة وقتل فهو شهيد. لكن افضل ياخذ الرخصه الافضل ان ياخذ الرخصه لكن لو قال انسان قال الكفر ما تسب الله ولقتناك او تسب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلناك وتسب الصحابه وقتلناك او تسب الدين وقتلناك او قال لن اسب اقتروني فقتلوه لكن الافضل ياخذ الرخصه الافضل الافضل ان ياخذ رخصه ولا ولا يعني الى الله يحب ان تلترخصه. كما يكره ان تترصيته وإذا الله يوسع الله يوسع نعم على السلك على الطريق ال الفرع والعتيره هذه الذبائح كانوا يذبحونها في الجاهليه كان لمعظمهم كانوا في الجاهليه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها, عنها. لكن حقيقتها انا ما اذكر انا فجنا مراجحة جاء الحديث عن السنة لا فرع ولا أتيه راتب الإسلام لكن إذا بايح كان فرجال يذبحونها ودهم الله سبحانه وتعالى بالأضحية وبالعقيقة الحمد لله يقول الله حكوة تعالى البنك ريبو ويعلم بلد لا يوجد فيه من هذا تحول الراتب اذا اضطر الانسان كان يخاف ان يسرق امواله في بلد خوف او تحويلات يحول من من من بلد لبلد فنحرج فنحرج من هذا الممنوع ان يودع او او أن يقصد انهم أنه يعني يتعامل مع هذا البنك بالبيع والشراء او قال اساسا هو لم يعمل من عمله عم عم عم عم التجاره انما لم يكن في اخر الزمان يسير من غبار وهذا من غبار الربا من غبار الربا, من غبار الربا وإلى فهم سلم من البنوك كل كلها فهذا هو السلام التي لا تأذي لها سلام ولذلك بناسبة محق بركة الأموال الآن بسبب آه آه البنوك والتعامل على البنوك يقول سمرض دخيل صابها الغبير وصلمته وسلم المرض إهمال مني هل هناك زكاة نعم اذا كان بعد استوائها فتزكى ولو ولو بكر يصل كانت قد, قد استوت فتزكى نعم هل صلاة اربع ركعات شرع من مشاهد واحد في النهار نعم عند بعض يقول يجوز اما في الليل فاقل احوال الكراهه بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الله اللي Finanz nostril 雨 خلف النهار بعض أو فهم من قوله صلى الله عليه وسلم مثل حديثنا حبيبيARS tables 45ًب قanneو، حرموا على النار قالن هذذ اربع بسم الواحد harmful ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال رحمه الله وبران شلقه قبل آس Arg 4$ وأما حديث عاشة صلى أربعا فلاسا الحسنا طولهن ثم صلى أربعا فلاسا الحسنا طولهن تقريبا وتر ب 3 هذا يعني 4 4 يعني مثل مثل يعني سليم ركعت يقول هل من كان تام من صلاته تاب يقبل منه هو ارجع وتهاون تاب وتهاون وتام حكم ترك الصلاه تهاونا كفر اكبر يخرج منه من الاسلام هذا قول المحققين من أن وهذا ظاهر السنه ان بين رجلي وبين الكبري او شرتي ترك الصلاه ولقوله صلى الله عليه وسلم الذي ترك والصلاه لغا قد كفر ولقوله صلى الله عليه وسلم اني نهيت عن قتل المصلين فالعالم اللي يصلي يقتل كافر مرتد وهو كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه العصر لغا قد حبط عمله ولقد حبط لانه كافر وقال علي الصفا والسلام او تتركون دين دينكم من الصلاه وهذه ذله كثيره فظاهر السنة واجماع الصحابه كما قال عبد الله بن العقيني التابع له قال كان كان اصحاب النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لا يرون ثم إلى ترك الصلاه ماذا بقي من الاسلام والله الاسلام هي اظهر اركان الاسلام وقد فرضه الله عز وجل مباشرة كلم النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاه ثم فرض عطله صلاه خمسه في العام 55 و في الاذان وجميع لوامر النواه والشرع فرض بواسط جبريل عليه الصلاة والسلام إلا الصلاة فإن الله أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المستدر حرم ثم أرجم إلى السماء حتى سنة صريف الأقلام ثم فرض عليه الصلوات خمسين ثم خفت خفت على الصلاة خمسة في العام والخمسين في النزاء فمن ثمت هذه الفريض العظيم فإنه كافر وإذا تاب فرجع تاب الله عليه وإذا رجع وتاب كذا كتاب الله عليه لكن من يضمن له أن يموت اعتوف وما يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ثم يموت على, على هذا الكفر صلى الله نعم نعم اللهم صل على محمد اللهم اسمعني يا دكتور اسمعني ليه الخط لو كنت يعني من هذا لو كانت الطريقه بالخط عليه احسن حتى الاخوان يقراونه انا ماكو حتى عطيه واحد يقرا الخط لعنا لوه رجعنا فقير وطمنا ما يكفي سنة كامل مده على ذلك نعم يوطى سنة كاملة لأن الدليل كل سنة كل حول الدليل. هذا الدليل لأن الزكاة مجم تدفع كل حول فيوطى ما يكفيه سنة لأنه سيأخذ من الزكاة ولا يأخذ من السنة التي بعدها في آخر العام ليس كل, ليس كل يوم سيأخذ زكاة نعم لو شخص لم, لم يبدأ الصلاة الله عمره خمس... خمسة وعشرين سنة فلق الصلاة التي تركها لا ما يقضيها لأنه لأنه كافر والكافر ما يقضي ما مضى من عبادات ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر من اجتد ثم رجع إلى الإسلام لم يمره بقضع مفاته من صلاة وصوم وغيره فالكافر إذا رجع الإسلام وأسنى بعد ردته عنه رجع بعد ردته عنه فإنه لا يقضي مفاته من صلاة وصوم وغيره الحمد لله يقول ميزاني مصح الزكاة الدخلات تونيشي أنا أعرف كيفية واليات صغيرة ما توجيهكم هذا سؤال ما يوجه لي أنا بارك الله ويوجه إلى الجهة نفسها إلى الجهة نفسها لكن بالنسبة لك الأموال الباطنة اللي هي النقود والعروض الثجارة أنت يعني تدفع الزكاة تبع للمستحقين وتخرجها بنفسك أو توقي شخص ثقة تخرجها نعم يا أخي أرسل السؤال الذي يكرر السؤال بالأحمر هذا الصنادي أرسل السؤال بالترتيب أرسل السؤال إلى أبا بكر لو ترك ربنا في يدك يا أبا بكر حتى يراك الأخوات والأخوات طيب إذن لا أجيب أنتم أدرأ يقول من تاب في المرسل العادة السري هو يعلم سيعود لها ما حقه هل يتوب هل يتقي الله يتوب لأن هذه محرمة لقوله تعالى والذين من الفروج محافظون اللى على ازواجه او ملكه ايمانهم فانهم غير منوي قال بذلك من ابتغى وراء ذلك يعني وراء الزوجه وملك اليمين فاولئك المعادون ولو كانت حلال باح قال عليه الصلاه والسلام من عشر الشباب من استطاع من قوه يتزوج فانه غض بصره واحسن فرجه من استغلب عليه بالصوق فانه له وجه لان اذا كان شابا غض بصره عن حرم الله ويسعى بين يتزوج ولو امراته اكبر منه ولو مطلقه والغرمه نفسه هو الرجل يتزوج باربع وليس بواحده نعم وقالوا يدخلوا في قصص فتح القوم هم هذا كلام يعني يعني كرر و, و... والله والله الله هو علم لا خلف خل هذا هذا لانك لو نظرت الان الى الى يعني التقاويم الان في في, في غرب الشمس وطلوعها اكيد أنه مضبوط اا ف اجد مضبوط فهو مضبوط ان شاء الله في اسمائي البكر هل أنت يا بكر بارك الله فيك وإحسن الله إليك عليكم السلامة وبركاته وعليكم السلامة وبركاته الله فيكم طيب أبو بكر, بكر أهلا أنت معنا كأن بكر حصلت القطاع الظاهر ابو بكر انت ثلاث بركه انتهت هل انت ثلاث طيب يقول, يقول... <تصفيق> طيب طيب يقول وقع حادث عمل لشخص وهذا الشخص كانت محكمه تعويضه علمنا الشركه تقتطع له قدر مالي من كل شهر ما حقه التعويق جائز من المستحق التعويق جائز إذا حصله ضرر وعوض عن الضرر فلا حرج في هذا الملايك في حيلة ومن أكل مناس الباطل أو رشبه وغير ذلك يقول إن كانت مرأة وزوجها يأخذ راتبها وينصرها عليها بغير حق ويهدث ويقف بالطلاق لأكل الأسباب فما حكم ذلك وإذا طلبه الطلاق تأثم ليس لو حق أن راتبها ليس لو حق أن يأخذ من راتبها شيئا لأن المال مالها وليس يأخذ من, من راتبها شيئا إلا إذا كان شرط عليها, عليها أن من حقه أن تبقى عنده في البيت ولا تخرج إلا بإذنه فإذا استلحوا إياما على نسبة من الراتب قبل العقد فلا حرج في هذا او لو قال من أمنعك ما شرط عليه إذا ما شرط عليه أثناء العقد يعني ما شرط عليه أنه تعمل فقال أنا, أنا, أنا لا أمنعك لن أذن لك بالعمل إن مقابل تعطيني شيء فتطيح يعني ما تيصر وأن من يأخذ مالها فليس له حق فليأخذ مالها ومن حقها تطلب الطلاق إذا, إذا كان يذيها ويأخذ مالها ومن حقه من حقها تطلب الطلاق ولا تأثن نعم الرجل هو مسؤول صحيح الرجل, الرجل هو مسؤول عن النفقة لو كانت المرأة تملك المليارات والملايين ورجل فقير فهو مسؤول أن ينفق عليها لكن اذا كان باب حسن العشره والتعاون ومباب الـ يعني الـ حتى يعني مقابل ان تخرج لان الرجل يتاثر مره الىك وانا اقول لك كل أخت الا تعمل ان تبقى في بيتها المره في بيتها ملكه يعني يعني ينفق عليها وتكفى في كل أمورها لماذا النفس تذهب إلى الى العمل فلانه ثم تاتي وهي متعبه وليس متفرقه على لزوجها ولا حتى لأبنائها والمرأة أهم عمل المرأة أنها تربي أبنائها وبناتها كأن تخرج العلماء والأخيار والطيبين وتكون محظن يعني تذهب للعمل وتأتي بخادمة تخدمها ثم تكون متعبة ليس لا نفسيا ولا جسمانيا حتى يعني تكون تستقل زوجها وتكون فرغة تكون متعبة ثم كذا ليس مسؤولة عن الانفاق ولا غيره ان الزوج ومنفق على انفق عليهم اتفقوا اثنان الا فكن منهم وما ثم لم يتكلم على وجههن وما على الحريق هل ضمن كل فتنه ومن اي دين ان فقط على الكفار الا اصل عاد نزل في اصحاب الاخدود لكن العبره عموما الافضل بخصوص الصبر ففتنتنا اصلا اعظم من الشرك فتاتهم بالشرك او بغير ذلك الفتن. بالشهوات الشهوات كذا الشبهات لكن اعرض الذي يقل الفتنه مقصود بها الشركه يقن ناحيه من الصناديق السياديه والسندات انا ما اعرف حقيقه لكن السندات لسندات البنوك هذه اعرف اليهوديه وعموما التعامل البنوك العالميه كلها تقوم على الربع على المربعات وخاصة ما يسلم بالأسهم خاصة ما يكون بالأسهم فأنا رأيي في الأسهم كلها أنها محرمة كل الأسهم كل ما يدخل البورصة خلاصة الحكم فيه أنه عبارة عن ربع وقمع لأن الشخص يدخل بمال ويخرج بمال هذه القامة اللي سمع الأسهم ويعمرها القامة في الكمبيوتر ليس لها يعني أشياء تقبض ويقبض وذلك مثلا جانس شخص يستطيع الأسهم كم تشتريب مثل بخمسين ألف تبيع بتسعة وربعين خذ بسعة وربعين وتوكى على الله لا قبض ولا باع واشتر ثم الثاني هي قمار وللاك يتلعبون بيها الكبار يرفعونها ويخفضونها ويتلعب بها ولع السعر وللاك كم ذهب من الأموال وكم الخسائل لحظرة سوفيدوا في بلد الكفار وفي مسلمين هذا العقل هي ربا وطمار الشخص الذي يدخل انظر أي شخص الذي يدخل فيما يسمى هو لا يدخل يريد أن يكون شريك في هذه الشركة التي يعني يشارك بأعمالها أو بتجارتها من أجل أن تربح هذه الشركة ويأخذ من الربح هذه الشركة الشرعية شاركة يعني أن نجتمع خمسين مئة مليون شخص وأن نشي شركة من أجل أن تنتج بها خدمات أو تبيع بضائع, تصنع مصانع ثم الربح يرجع من زميل. هذا صحيح لكن الاشكال ليس بأصل الشركات ولكن طريقة التعاون طريقة بعشرة الشخص الذي يشتري السهم ووليه معتبره في العالم هو لا يخصد أصلا لا يهم الشركة هي ولا يعرف محلها وإنما يريد أن هذا هذه الدراهم يضع دراهم ان ترتفع ويأخذ زيادة عليه فقط طيب هذا أنا السؤال مكررا قلت اسألوا ألجي هذا هذا ليس هذا في مصر الزكاة الداخل لا تعوني زنيته وليس ألونا حد كثير طرق صرفيه الذي يزكي يد فاسألهم لا ليس عندي حد المؤسسات ولا عندي تجارة وشيء نعم ولا أعرف يعني الواقع من هذه في الصلاة بعضهم ممكن يصلي في ثمان دقائق أو لا تعملنا السنة وجدنا الفرق كبير بيننا وبين السلف حتى أننا في كل ركعتنا سيجد تسبيحتين أو ثلاثة ولا يوجد وقت الدعاء وإقامة السنة ما الحل إذا كان الإمام ينقر الصلاة فلا تصحص لا صلاةه ولا صلاة بخلفه ولا يجد أن يصلى خلفها إذا كان ينقرها نقرا يعني بسرعة يركع ويرفع ويستد يعني ثمان دقائق هذا كيف نقر يعني كيف يعني يمدين مثلا يصلي أربع ركعات في ثمان دقائق يعني كل ركعة بدقيقتين وكان يصلي بهذه الصرعة فلا يصلى خلفه فلا صح صلاته ولا صلاة من خلفه لا حرج لا حرج كونه يقيم يعني يؤذل وبعد دقيقتين أو ثلاث دقائق يقيم لا حرج لكن كلام في في الصلاة نفسها والنبي صلى الله عليه وسلم في مجر كان يقرأ من طول الفصل وفي الظهر يطيل كذلك من وصل الفصل لكن طوال الوصف وفي العصر والعي والعشاء من وسط الغصر والمغرب من القصار لكن لكن الصلاتين اقل من ربع ساعه يعني نقل على الاقل شيء ربع ساعه مثلا المغرب ربع ساعه والعشاء والحصر والظهر تقو ما لها نص والفجر كذا احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع يسبح عشر تسبحات في الركوع عشر وإذا رفع يقول أنس كان ي... كان يطيح حتى يقول قال يقول أوهم نسي من طول ما يقوم, يقوم وكذلك بعد رفع من السجدين يقول شخص كان يعيش في دولة كافره وهاجر منها ولن تذكرنا عليه فاتورة هاتف لعلم تفعل الشركة الكافرة ورسلهم ولكن يجب بعضهم يقولون أنه لن فاتور قديم وليس عندنا الآن فما للحل لا يفعل شيء الحمد لله غنيمه مبارده نعم انا اقول شخص يله بالمساجد ويقف يصلي لوحده الا الجماعه لا غلط هذا لكن اذا كان فإما اذا كان المسجد مهجور كان حول جماعه يذهب ينصح الجماعه او يبلغ اذا كان فيه هيئه معروف من المنكر يبلغ القاضي البلد او طالبه العلم او مشايخ البلد ويتعاون على أن أهل الحي يصنوا في المسجد ولا في بيوتهم أما إذا كان المسجد مهجور أصلاً لا يوجد فيه أحد فلا يشرع أن ويتحرر بل هلأ قد يقل بدعة نعم يقول ما تعليقه مع الفتاوى الخارج على سبيل الإعلام مثل الفتاوى ما رأيكم أنا كتبت مقال بعنو اعرفوا لماذا كان الزقان يجيب الرابط ولقوا في عراض العلماء والمشايخ وأهل الخير آه. ولا حاج لثارتها لمسالتي التي, التي وحياء السنة مشروع سنحيي حكم وحكم الشرع أو سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الأحكم بلبسة رضاعة الكبير هذا الحكم آه. إما أنه, أنه آه منسوخ آه او خاص على جماهر العلماء على أنه منسوخ أو خاص بسهلة بالسهيل سهيل وسهل موضع أمر البي حليفة العلماء على أن الرضاعة المحركة لا بدون خفص سرود الأول أن تكون خفص رضاعات الثلاثة تكون معلومات يعني الرضاعة المرضعة منها ما تكون شكة فلا شكت ما تحكم الثلاثة تكون في الحوالين ثم يعني يعني في هذا الزمان يعني حتى, حتى من يقول بهذا القول فإنه لا, لا يرى أن, أن الرجل يعني الكبير يلتقم في هذه المرأة الرجل في جاهلية ما يرضى أن رجل غريب يلتقم في هذه المرأة ليضع لي منها وإنما يصب له فيه إنعه ويشرب ولكن لن يباحد هذا حكم, حكم يعني مهجور العمل به ولا اصلا أصلا أن, أن يدخل على أحد على النساء بهذا الرضاء ثم كذلك يعني الآن في هذا الزمان فمراني بارك الله فيكم صادمة <تصفيق> في هذا الزمن يا أخوان اللي ما يعيد لي يكتب رقم ثلاثة اللي ما يعيد لي يمّوا رقم واحد في هذا الزمن يا أخواني بعض المحارم يخشى منه يعني بعض المحارم يخشى منه على محارمه بعض المحارم في فسقب وفجور أليس هذا صحيح يا أخواني الذي Uber يؤيدك برقم واحد الذي ما يؤيدك رقم ثلاثة لا لا ليس الحمو بعض المحارم محارم يعني هذا شيء معروف يخشى عليهم محارمة فكيف الآن يريد أن, أن, أن يأتي بشخص كبير يرضعه ويدخل على النساء لا هذا الحكم في ذلك السبب البلبلة أو مسألة العلماء من السلف والخلف في مسألة الغنى أو, أو السحر أو غير ذلك كل هذه ثبت بلبلة واللي أبحث عن المخالف المقال الموجود أو... نحضر يقول تعالى وَلَا تَقْرِيمَ لَكُمْ دَخْلًا بَيْنِكُمْ فَتِذِلُ قَدَمُ بَعْدَ فِبُوتِهَا المقصود هنا وهل يمين هنا كانت غير مقصودة او كان العهد منقوض بدون قصد هل يدخل هناك لا اذا كان غير مقصود نقض العهد او الامين مثل انسان حلف على شيء ثم نقضه ناسيا او جاهلا مثل انسان قال والله لا دخل البيت فلان فدخل البيت وهو لا يدري انه بيت فلان او نسي فدخل البيت فلان نسي الامين فلاح انت عليه نعم أما تفسير لايه فحتاج الرجوع للتفسير لا نرجع للتفسير يقول أعمل في المكان لا أصلي أن أصلي فيه لأنني إذا إذا رحت وقت الصلاة سيطروني من العمل فأصلي عندما أعود المنزل أليس صحة العلم لأنه في بلاد الروم لا يجب عليك أن, أن إذا كنت تستطيع أن تهاجر أو تغير المكان يجب عليه هجوبا وليس لك أن تؤخر الصلاة آآ لأن لأن آآ الدنيا آآ لا تغني على آخر شيئا ونحن لن نخرج بأموالنا ولا بأولادنا ولا بأي شيء من الدنيا وإنما سنخرج بعملنا خيرا فخير وإن شرا فشر إذا تستطيع الهجرة والانتقال من بلاد الكفر لبلد الإسلام فالحمد لله إذا ما تستطيع فاجتهد في تنتقل إلى مكان آخر تغير مكان العمل تغير مكان العمل الله عالمستعى الله عالمستعى لا نقصد أن أقصد هذا إلى بلد بلاد المسلمين إلى بلد بلاد المسلمين أنا أقصد أن تستطيع إذا ما تستطيع لخوفنا نفسك أو ما لا يوجد بلد أقبلت بعد تقسيم هذه البلاد إلى هذه الدول آه فأنت آه يعني تجتهد في أن تنتقل مكان من عملك هذا العمل إلى مكان آخر نسأل الله عز وجل أن يسر أمرك وأن يفرج همك وأن كربك نسأل الله عز وجل أن يجعل لك ولكل مستكلام من فرجة ومن كل قطع مخرجة ومن كل من العافة وأن من حيث لا يحسن طيب يقول وانا يقول صاحح دعاءه هذا يقلل لا له صحيح الدعاء الدعا لكن الاصح الصحيح ان دعاه هو العباده الدعاء هو العباده وان كان صحيح لان لان دعاءه وخل وخالص عبادته هو الدعاء اللي قال عليه وقال هو ادعوني لكم ان الذين يستكثرون عن عبادتي هو لاي صحيحه ثم عبادته نعم. يقول لنا اشترينا بيت ونصف المبلغ قرض سلم البنك عليه البنك كنا ندفع ايجار 1200 دولار واشترينا البيت لدفع شهر البنك من القرض فسندفع يصبح بيت ملكنا هل الجنسة في قرضهم يقول اشترينا بيت ونصف من القرض سلف من البنك وعليه البنك فكنا ندفع إيجار أربوثين دولار واشترين البيت بدأ في شهر البنك قرض نعم إذا كان أنت واشترت البيت واخدت قرض بزيادة البولي فهذا حرم ربع لكن لو أن البنك اشتر البيت وصار باسمه ثم بعد الـ بعد, الـ بعد ما تقول أنا أريد في الحيير فلاني أو في المدينة فلانية بيت فإذا ما بنك ويشتري البيت ويكون الصك وحتى الاستحكام أو الوثيقة سمها باسم البنك ثم بعد أن يصير باسمه ويدفع قيمته تأتي فتتفق البنك على الأقصاد مثلا قيمته مثلا مائة ألف دولار يبيع عليك مثلا لمدة مثلاً عشر سنوات 200 ألف وإنهات ألف أبس. لكن إذا كان أنك تبع البيت ثم هو يساعدك بجزء مقابل زيادة فهذا ربع الحمد لله ريق في فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة هو بقاع الحبشة إذا كانوا في أرضا فيها عدل في إنصاف وفيها أمن عليهم فالظهر لا حل أحرق هذا وعندما ما بلد كفار لكن على أصل الهجن بلاد من بلاد الكفارة المسلمين فإلا ما نخشى نفسه إذا يخشى عن نفسه من قتل أو سنجن أو ضرب أو, أو تعذيب فهذا معذور اذن الله عنهم يا اخواني من تامل حقيقتها وابتعد عن الهوى فيعرف ان هذا ان حقيقه هذه الاسهم انها ربا وقمار ولذلك ضاعت المليارات من مال الناس لو كانت بيعا و الان السياره نفس الموديل فرق بسيط بينهم, بينهم هذه سألة كذا وسألة كذا أما الآسهم يبدون فلنحق قوة الحقيقين يعني مثلا عندنا مئة ريال مثلا تصل ألاف مؤلفة وهي لا تستاهل ولا مئة ريال إذا كان سؤال تعقيب لا حرج إذا كانت على سؤال برك الله فيك وبرك الله حرج نعم أحسنت أحسنت يا ممارك يقول من أخذ ما نسم بالحرام ثم تابه ولم يأثر على هذا الرجل حتى يعطيه الذي صدق منه. ما الحكم في هذا يتصدق عنه بالنية إذا كان وجد ورثته أو وجده بعينه الرجل سعمال أو ورثته فآ فإنه, فإنه يرده إليهم أما إذا لم يجده لا أعرف أرضه ولا سماءه لا أعرف أرضه ولا سماءه فإنه يتصدق بالنية عن هذا الشخص ولو لقيه بعد ذلك يخيره إما تريد الأجر أو خل حقا يقول كل نوع الخل تبرضى حتى الخمر وكل نوع الخل الآن تصنع فيه مصانع الذي يدى مسلم كمية من الخمر صادره لمن يحالون تهريبها؟ هل يجوز لهم تخليلها؟ لا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلاً؟ قال لا حرام سؤال عن الخمر تتخذ خلاً؟ قال هو حرام لا يجوز ارباح الاسهم اذا كان اذا كان جاك زيادة تخلص منها ب في اي مشروع على حلق القران دور تحفيظ نسائيه المسا... على مستشفيات المسلمين على اصلاح طرق على أي شيء مصالح ينفع المسلمين تعطيها هذه تساعد ما تكفى لا شاء الله عوضه الله خير منها يقول صح كل قرض جر منفعه نعم كل قرض جر منفعه هذه قاعده جحلي ضعيف لكن لكن العمل عليها ده كله قرض جر منفعه وجاء في الصحيح أن الصحابة قال, قال أنك في أرض أن تهرب فاش فإذا قلت أرجل قرضا فأعطاك حملة تبني لو حملة قتل فقطل فلا تأخذوا ربع ولا اشتغل ربع أن يكون مالا يعني لو شخص مثلا قال أنا أقرضك مثلا عشر تلاف مقابل أنك توصل أولادي أو إخواني إلى المدرسة مثلا او مقابل أني أستعمل سيارتك من تسبوع او أسكن بيتك لمدة شهر او اجعل سيارتي في ظل شجرة شج عند بيتك مثلا هذا ربع كل قرض جرى نفعا فهو نفع ربع اين نفع سألنا مالي مالي نقدي او مالي اخرى حياتي الله يا ابو يوسف الشيخ عقبى هذا انت ابو يوسف حياتي الله يا ابو يوسف هل تريد اللاقض يقول مسجد الاثنين وعشره إذا أخذ المسلمون على دين الصلاة فيها وكنائس النصارى كذا لكن لو تغيروا على معابد الرافضة أو كناس النصارى كل هاي العزيله زال منها الـ الـ الـ الاصنام والصور والصلبان وغيره من من من الرساره وجدران تزال ولا يصلى فيها لكن على حالها لا يصلى فيها الا عند الضروره لو ان اضطر لهذا كان في خائف أو في برد شديد أو ريح أو مطر واضطر لدخول الكنيسه او معبد او معبد الرافض الله ف... سبائيات بارك الله فيك يا اختي هذه تسمى سبعيات نفس المساجد تعتبر مع عبد الله بن سبأ منها حسين منها سلمنا لا علاقه له بدين الراهب و ولا ينتسب اليه فهي عبد الله بن سبأ سبعيات يقول ما حكم حيوان عبثا من غير عليه التوب الله عليه التوب الله سبحانه وتعالى الله عز لا لا تو والندم ونعم و... لا يجوز قتل الحيوان عبث لا تلاعب سواء ماكل ما اللحم او غير ماكل ما اللحم الا ما كان يجوز قتله اذا كلب الاسود البهيم اا رغم كالحيات والعقارب والحشرات وغيرها كل مراد تاع الهدايه عجله تغسل الرجال والنساء وتبدلهم ملابسهم لجزائر عمل هذا في المقام اما الرجال فلا فلا يجوز ان ان تبدل الرجال واما النساء فلا حرج وراجع ان يكون للنساء و الرجال انهم رجال معنا ان كشف العور لا يجوز اصلا الا في لكن هذا عنده ضروره اذا اضطر ليس ترى ليس يعني سام رماه اهله اولاده خلو عنه إلا إذا اضطرت لهذا لعلى موجود مرأة رجل اه للرجال ليس عند الروس يقسم الله في الحال الحرام إذا كان يسمى المناكير فهذه لا بد أن تزال إذا صبغ بها لأنها تمع وصول الماء فيزيلها تزيلها المرة قبل أن تتوضى لأنها تمع وصول الماء أما إذا كانت الحنة وأشواء الحنة فلحرج الإقشار تذيل في المزرعة أه تأتي أه أه تأتي أه في الليل تأثين في الليل وتخارب الأرض هل يجل قتلها كل ما كان يوذي كلاب أو ثعالب أو, أو, أو قطط إذا كانت تؤذي فاقتلها كل ما كان يوذي وقتل حتى لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل نعم قتل والهدهد والصرد والصرد يسمونه العوام في نجد الصبري وطائر فكل ما ما كان مؤذيا يقتل نعم النمل نقول النمل. النمل إذا آذى النمل أو النحل أو الهد. حتى, الم... حتى هذه التي نهي عن قتلها إذا آذت تقتل حتى النمل أو النحل ما لم ينهي عن قتلها معكم يقولنا سيدنا أبو بكر سيدنا عائشة نعم هم, هم, هم من ثالث المؤمنين يقولنا صحيح سيدنا أبو بكر سيدنا عائشة نعم صحيح نعم يصح صحيح طيب بارك الله فيكم وحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء وأسأل سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويكن بحفظه وإن أكلكم برعايته طيب, طيب. بارك الله فيكم وإحسن الله إليكم أخواني وإخواتي للسنة وجماعة ورفع الله قدركم وعظم أجركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته